وَمَثَل الَّينَ يُ فكُونَ أَم وَلَهُ مُبتِ ر أَمَ الرضاتِ الَّهِ وَتَسبتَ وَمَثَللَينَ يُكُونَ أَم وَتَسْبتَ مِن أَمفُوسِهِم كَمَفَلِجََّةٍ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِ وَتَس مِنْ أَنْ فُوسهِ كَمَثَلِجََّةٍ بَِضَوَةٍ صَابَه وَابِ انقولها يضع ثيين فالا ان يصيبها وابل فطل اقابها وابل سات انقولها يضع ثيين فالا ان يصيبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل لها الأنهار له فيها من كل الأمرات وأطابه الكبر وأطابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأطابها وأطابها ف فَأَصابه فأَصَابَهَا إصَُ فيهِ نم ذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِى مَا كَتَبْتُمْ وَمِنْ مَا يَعْنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَتَبْتُمْ وَمِنْ مَا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ النَّاسِ رَجُلٌ يَدْعُو مِنْ الْأَذْقَانِ يَعْظُمُ اللَّغْوُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ شَيْءٍ تُغْنِي عَنْهَا حِرْصُهَا عَلَى التَّكَاذِبِ وَلَا وَلَا تَظْلِمُوا أَخَاكُم إِلَّا أَن تَغْضِبُوا فِيهِ وَلَا تَظْلِمُوا أَخَاكُم إِلَّا أَن تَغْضِبُوا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَاعْلَمُوا الله الغني الصبور الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم ما يره منه وفضل والله يعيدنا يره منه وفضل والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي من يشاء الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا ومن لا وما يذ تو للنا ألور الب وما يدة